ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا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 نُجُلَب مِنْ غَفُولِِوَّحب وَمَنْ أَحْسَنُ قَووللَم وقال وقال مِن مَنذَعَ إِلَى اللَِّ وَعمِلَ صَالِ حَو وَقَاد وَقَالَ إَِّنِي مِ المُسْلِميد وَلَا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عذاوة كأنه ولي حميم. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِنْ مَا يَنزَغْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بالله إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ هُم إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون